بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبق فالمدبرات امرا يوم ترجف واجد ف تتبرها رادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ما ربه بالواد المقدس طوى اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ نَجِّكَ إِلَى أَمْنٍ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثم مَا ادْرَى يَسَاوَ سَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَمَن رَّبُّكُمْ الْأَمْنَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى أَأَنتمْ أَنشَدتمْ قَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ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 فَإذا جَأَتِ الط مسُن كُدْر يَمَ يَكَزَن كَرٌ إ سَانمَا سَى وَبُ لِزَةٍ فأما من صغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى نفت عن الأوى فإن الجنة هي المأوى